هذه زكاتي نعم نعم نعم هذه زكاتي نعم نعم نعم ها ها ها ها ها ها زكاتي نعم بأديها طهر ينجاتي كل سنة فيها. لا ما نقص مالي أبد منها يوم الفقير يكون سعيد فيها هذه زكاتي نعم بأديها طذري ونجاتي كل سنة فيها لا قد ما قصد مالي أبد منها يوم الفقير يكون سعيد فيها وبصيام يدوم لها موعد وكل عام وحول يناديها صيام دوم لها موعد وكل عام وحن يناديها يناديها وينادي كل ما يسور للمساكين كلها ليها يناديها وينادي كل ميسور للمساكين كل ليها هذه زكاتي نعم بديها طهري ونجاتي كل سنة فيها لا ما نقص مالي أبد منها الفقير يكون سعيد فيها تقبلها يا ربي أحقق كل ما ننا تقبلها يا ربي أحقق كل ما ننا وبالرحمة مع الغفران هنينا وجازينا وبالرحمة مع الغفران هنينا وجازينا